يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين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 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعته ولا يستقدمون يا بني آدم إنما يأتي أنكم رسول منكم يقصون عليكم آية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 هم فيها خالدون فمن اظلم ممن افترا على الله كذبا او كذب باياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءت امْرُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلٌّ عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ